book 2 13 13 diallatnosti al anshita wal a'mal al anshita wal ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ ona radi u هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. ona radi na هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. Gdje je Marta? Ajna Marta? Ajna Marta? U kinu. Fi cinema. Fi el cinema. Ona gleda film. Hija tušahidu filman. Hija tušahid filman. Šta radi Peter? ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ اون ستوديرا هو يدرس في الجامعة هو يدرس في الجامعه اون ستوديرا يزيكه هو يدرس لغات هو يدرس لغات كديه بيتر في المقهى في المقهى هو يشرب قهوه هو Ila ena ju hebuna a nije vhabu. Ile enju hebun en jehabu? Na koncert. Ila lhaflatimuzikija. Ila alhafle almuzikija. oni rado slušaju muziku. Hom ju hebuna sama al-muzika. Ja hebun al-muzika. Kuda oni ne idu rado? Ila aina la ju hibbuna an jazhabu? Ila aina la ju hibbuna an yذهbu? U disco. Ila disco? Ila el disco. Oni ne plešu rado. Hom la ju hibbuna raks?